ardiu abiu kayt zarabi akdiu ta'asu lagnini anta yubadlay forbert anni hay kalon baynay kayt mati ma انتا يبدلاي فور بارت يعني اي كلون بيني تاي كان تقاقه زي قاقه لنا بدي تخجن روحك يا جاي كاين نغركي بين ياخذ اليوم مقياحد قبلو ويس Kait maty mahourdiu abiu kait zarbi afkdiu tahziun mena garani anta you for barki anni э aykulu nbaynay ait maty mahourdiu abiu كي تزار بي أفك ديو تحسيو أنا فور بيرت عني عاي كلون بيني لايف غريفة يلكي سكا قنط ليو داق ما يحدسي زمح الكيو. مام كيكول حكيم زيف وسوب مسنا يغريتا نبرنا نملسو غزات حت تكون رخيبه ادرشا قبل لا تبلكو Mà capa de은à, Et oi que m' tarefin, KNOWÉTÉ MÉTIA higher than meabbé, bildung army Ior sociedad Reporting gli apprentice io yap căguess 植 ein fơi سغقن حكي كيقاي كينا قرقي سويت كما يكوني كنع الله يلبخي بزي حاد نقر ده يزد من قدون قريب بيان ياخد اليور مكي احدو قبلو ويس عين مزار فالطوي انت ايوت مستير mahauur diu a viu que etar af ni ai queron veina Ke ma mahau diu a viu que etar af que diu a Maiè ni Aintay vous badalaie filtrateur hoc-ni haykon honne bany